والجبال أوطادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا لكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنى لنا فوقكم سبع شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء الجاجة لنخرج به حب ونبات وجنات ألفا إن يوم الفصل كان ميقات يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرة الجبال فكانت شرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لادفين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شردا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا